وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهدنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير واجعل أعمالنا خالصة للجهة الكريمة صلى على محمد وآله عليه السلام قصل إذا ذكرت المدة وحدها مقدمة على العمل فالأجير خاص خاص قال انه انصحته انكم استطعوا من هنا لا في هذا على شدته قالوا في شيء قدمنا قلنا على العمل الساعه 2 كل قال فلاجير خاص ولا احكام له الاجراته بمضيها حيث أنه له أي شيء ما علمه عمل ولا شيء وبدوها بعد الأنصف فإذاً يلزم له الأيه؟ الأجرة أصلاحها ما عند الإجراء أصلاحها ما, ما العمل هاته من كوين المالعمل إذاً إذاً إلا أن أو يعمل للغير حمل خاص إذا أمتنع عن العمل فمع له. ما يستحق الأجرة ولا يشتغل له أحد ثاني ما يستحق الاجر لا يستحق ليس له صله بالعمل وما جاء واحد ولا واحد كان يشتغل مؤقتا لهذا المكان ما يستحق قال هذا با يريحني يا كان مكانه يشتغل معالي ما يستحق الاجر انت يا اخي لاجوا هم دايريهم على العمل هم مو خلاص حين يشتغل للغير بدا قال بطل <تصفح> الاستيجارة <تصفح> تورد أدلة حين خاص لا لا مشترك تورد أدلة كم؟ عذاء أدلة عذاء أدلة مروري عم... يخلق الساحل قد يتأجر فيها أيوة في ذلك الفترة هذه قد استأجر فيها والأجرة له نتدرس نحق للمدالس مش خاص ولا عام نتدرس نحق للمدالس نتدرس نحق لا غير خاصه بس قالوا بدرسها ياخذ الفتره طبعا. يعني ما استحقوا معاشات كلها ما مع كله. ما معاشات كلها في ايش ترى مش هذول انتسير الموظفين طول الحين ما تخلفوا قاعدين ها تجو هي قاعدين سيده خله فتره على يبغى انت انا انا انا اليوم احنا عن اللي قلت لك <تصفي diesel> لا بالشيء ما هي داخله في إيقارة ولا شيء والاشياء هل يبقى بشيء بذيء عند الدكان من منتك في دكانتان؟ لا <تصفيق> الحين انبهت انتقلن ما انك تخرج منه ويهب ولكذا مقابل شيء ما بلا ان مقابل انك تخلي منه يعني تفسخ الإيقارة منين تفسخ الإيقارة؟ والله تتبين ان المفروض انه إلا هو باستاقر منه مثلا قد دكان وستاقرته وأجرته من الغير لا بد أن يكون بنفس لي نفس الإيجار ونفس الشروط ونفس العائل افتيار كذلك والأجرة له يعني لا نقول هكذا الأجرة لا كذلك استأجرها الأول استأجرت عامل ووصل في مكان العمل ما لقيني ولا ما هيأت لها العمل عزم عمل مع واحد ثاني كان هات اجره له ما له لي ما معنى انا ثبتت هذه بيني وبينه كل ما عمله بدون صرايا بالله كان انفسخت الاجاره وبد الله الاجاره له العام هذا الذي بعضهم كذا يبي يستخدموا ناس ورجعي يروحوا ويشتغلوا ايه زعم بس يشتغلوا معه وراحوا ويشتغلوا والأجارة ليه هذا ما هي زابين ولا يغمنوا إلا, يغمن إلا لتفريق قال ما يغمن منذ الأجيرة ليه الخاص سوا قالوا لو ضمن لو ضمن وما يغمن حكم حكم الأجيرة الخاص أما إذا فرد لا يريد أن تأجيرين على الحفظ أولا جاهر حذك عزمها بله إيجارة على الحفظ أيضا ساعي يضمع لا مشترك لا مشترك لكن هنجي هو مثلا أجير خاص على هذا الطيه لك وأنت تحفظه لا لا كافر واش يضمن واش يضمن ادي فالدخاء كله اوه بتعين وانه ما يبيع وشتري اه يبدل يبدل يبدل لانك مباربة مباربة اه وابلا اجاره واجارة حفظ والله ماذا هي... ها هو بايدخل له بايد ثاني يوم با اشتري لبضاعة ها هو اذا قدوا على كل ما وجد فالدخاء يضمنه عنها غير يعني الله كل ما وجد فيه يعني كل ما دخل فيه يقوم مثل الحارس يضمن مثل الحارس اقسم كل ما دخل الدكان جاك دو بابا ترجع ولا يبدل قال يفسخ معيبه اذا مثلا جاب مستاجر ويا هوايه بارض من نقص نقص في العمل ما رب الله ما الله انتش بالله مع الهيات مع الهيات ولا اي ولا سي العمل خصصه مع السريع عمله اذا لا الغص عنده كده حصل فيه عاد ولا يبدل يعني ما يلزم. ماذا لما اخبوا اخوته واحد ثاني ولا اهله ولا اهله. اذا ماذا, ماذا لان ينتهي ما عايزه. ولما المعيد ببقى السفر. لكن اذا ماذا لما يعد يسرح. ما يلزمه انه يجي غيره بداله خلاص بس في من جهه الاستنابه في ثاني يعني هل هل استنابه ولا ما يلزمه اذا مثلا مات هو نم يبدلوا واحد بداله اما انه يهب واحد بدله هو يقوم بالعمل هي جايزه <تصفيق> لا دوره بيصح فيها البدله دي بيصح صح بلغت بلغت ايه. بلغت ايه. بلغت قال و صح انه يستاجر واحد للخدمه ما بشيء هناك ما بشيء معين ما يقوم لحاجه للانسان الى بدال ما, ما تسوي لي كذا ولا تقدم لي كذا ولا تغرش لي كذا ولا بدك دام تخدمني في صح لا لا ها هي ما هي من باب المجهول لا لا على الاطلاق قال الخدمه والخدمه قد ما معروفه حاجات الانسان ما هي في شيء معين اي فاذا صحته هي هاي لا يوجد شيء معي لأنها قدي حين قد يجعل الأطلاق كانها عمّت كل ما يقال لهيك كل ما يحتاج الإنسان أي. مثلاً الخدمة يلزم فيه مثلاً ما أكل وما شرب وما كل ما يحتاج الإنسان ويقوم به لأنه حين قمعه مريض واستأجر واحد يخدمه ما بشرطة أقول له واش يسوي وكيف يفعله قد يجعله معروفة الخدمه عام ويعمل المعتاد عليه ان الاجير يعمل المعتاد المعتاد بين الناس لا يتروه ولا, ولا ينقصه بعضهم عنده انها مثلا لا صار حي عامل لازمني يشتغل لما يكسر ظهره لا يوقفه الله يقول المعتاد بين احسن واحد بيفتح لنا كذا يعني في الشغل راح يشرب يروح الحمام فيها كل اشياء المعتاد هذا بين الناس ها هذا متعارف عليه قال وَيَعْمَلُ الْمُعْتَادِ وَالْعُرْفِ كلهم على حسب عُرْفه يقول ما مثلا أهل ضحيان معهم عُرْف في العمّاء فإرزمه في ضحيان على حسب عُرْف أهل ما مثلا ما بيحتاجوا ويشتغلوا لما مدري ويحين بيواصلوا ويكون آه. بيجي لهم قهوة مدري ويحين ويقول قدام لان غير ضحيان ضروله من الصبح قهوه الحين ويلا تروا وارجع بعد هاي اتغدى ينشروا يشتغلوا لا ما المغرب ايذن كلنا على حسب عرفه على المرحله الثانيه والاربعه على عثمان عرفه المنطق بيشتغل فيها الله اكبر الله اكبر اما باذن كان الجامده مختلفه يعني راح له العمال من مكان ثاني وراحنا راحن بنسوي كذا وكذا ليش الواحد ناس ما ضحيح يوضحوه عيبه هذا هم بيقولوا له هذا اللي جايه عمال مضحيه ضوحوهم مكان بيقولوا ها ما هو احنا مسوين مثلته انت غدا ظهر ورجعنا نجرف نسوي يقول لا انشئ العرف ذاك دين خالا بالكسوه بالكسوه والنفقه للجهاله ارمى الكسوه والنفقه يعني انه استاجره على ان يكسيه وينفق عليه اذا مات صح لانها مجهول اذا مثلا قدروها في سابب لا نرمى على على ان مثلا بقى غير يعني لا بقى غير اذا الكسوه قتل. صحة ما هي ورجع يروح يشتري لك السعر وضع روح كالخاص تشرك في العمل واللبن ولا تشرك فلا تشرك في العمل واللبن هذا إذا استأجروا واحد مرضعه قالها حكمها حكم الخاص يعني أقول الخاص لا أعمل للغير وهي كذلك فيه. <تصفيق> نسخة لا تشرك لا لا تشرك لا تشرك لان هي خاص ما هي اجير مشترك فتقوم تعقيه غير ديات الطفل وتخذه تربه واذا تعيبت فسخت اذا حصل فيها عيب اي العيوبه دي تمنع من الله ها problem معزق لا اذا ما ثلاث حمرات فيها حليب ايضا ولا اسمعك يا حليب الله سبحانه وتعالى هم بيعربعوه بيعربعوه كثير هي اي اغلاء اصلها اغلاء بتبعف المرأ هي اذا ارضعت ويزدق حامل بيحصل لها ضعف جو. ولما الحليب ما بيخرج بيضوغ كامل للشا... للطفل ذياك بيقول ها على لازم سم اه لا لازم لا لازم تنقولها هي هاي ولا لا لا لازم تنقولها هي هاي ولا لا لا لازم تنقولها هي هاي ولا لا لا لازم تنقولها اه هي شغله هي كذا ظروه هي حامل وعلى هذا العكس استخلاصات الوطن يوضحها بعضهم بعض ما هو الوطن نزلت اي ما أن كان الاختر العربي الله هذه يمنعها مما استؤجرت لها أما مثلاً عدل حليب موجود أدمك بالشيء لا إذا أريد أن يفسح الإجارة إلا أنها تضمن ما ضمنت الخرق بينها وبين الخاص حكمها تضمن خاص الله في لا، ما, ما, ما قلنا إلا إذا استؤجر على الحفظ فقط لا قالوا هيا ضمنت تضمن اعلم بالنسه داخل اليوم انا وقتنا اليوم مستين انا حاوليها قلنا عليه داخل اليوم هل احنا نلغيه اي احنا نلغيه عين ودي ملعمله مشترك قال اذا بدي مر عمل فمشترك لا تقدم ليش المده المده على كذا انت تبني ولا على انت بتعمل قدمها مشترك وتفسدوا انه الكره اذا ما بين العمل والشغل لا دخل ساجرتك على ان تعمل ايضا على ايجار خاص شرط يقدم على المده انها عبره خطيره ما بالله كان هي هذه الكشبه مثل العرف ما بشيء لكن لازم لازم تيا الاحكام مكتش مكتش الشجار. وقت الشيار الجائز على وقت في الاحكام يرجع واحد الى احكام الشرع نعم نعم ان شاء الله ما هداه اهداه المشترك الخاص لا لا يكتبوا ورقه ويسووا ويفعلوا الا سووها على تلك الصفحه يعرفها سووا خاصه ومشترك هذه شيء معروفه الاعمال الخاصه والاعمال المشتركه هذا يعني مقادي مقادي معروفه اي خاص والله كل الاعمال فيها مبني على هذا الخيط راسنا ها؟ اللاب لا بيجدوا متعارف على المدهم يجدوا متعارف واحين اشتغلتها اليوم؟ قدوا معروفة لمدهمها من كذلك لا ما تحتقنا نكرها للحظ ها؟ اللاب الدكاكين بيجدوا معروفة بيحدد لا بيحدد واحين يفتح واحين يغلب واحين مدهم بكل مشاهد يعني كما الشهد داهي غير قد بالسقره على الشهر ويحدد لك الشهر كم يفتح ما حدد له اشطور ام شلطه يحدد الشهر بس انا الشهر سفره الايجار الشهر واذا السقره اي اذا لكل لكل قال فا نكر فسدت ها داله اذا نكرر عمل وقدمه على المده ايضا الايجاره بس لا انا كذا قدام على ما هو كذا عندك قال اذا نكرر عمل قال السائق على ان تعمل لي يوم ما هو العمل عمل اخر هذا العمل ما حدد انت وشو ما انت تغطي الدعم لا اشتي واخر المدة ونكره فا اذا افاسل للمطلقة سواء كانت الايجارة في الاربعها المذكورة حقب هذا ام في غيرها اذا نكره وقدمها على المدة لا فقو فاسل اذا اذا اقرأتك اذا اقرأتك لو شاهدك إذا قصر غير توكايوم على ان دعملي اي ماهيته يا اخي ما في التقديم تقديم العمل وتاخير المده والتنقي اذا قصر العمل وقدم المده قال باقي لها الا في الاربعه قال متلغا وعره قال والله عرف العمل وقدمناه على المده لا غيناس ولا قدمه هو ولا قدمه وعرضه تتسد تتسد الا في الاربعه يعني معنى مالنا احنا ولا ايش ولا عرض استخدام معناها قال شرط اذا كان غير منصوب تاجرتها الان تخيط لي مثلا الان تخيط لي لا آه. ساجرتك الان تخيط لي شي يقدمه وهو معرف الان تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم آه. العمل قال اذا قدم العمل رايه فاسده واخر المده اه وغانكره او عرف ولو عرفنا الا في الاربعه اه ناقصه قال ما غير في الاربعه في ايش في قوله وكيل لخصومه ثم راع وحاضنه وسار المنادي ما هي صح فيها ولا هي لكننا نقول ما سوى بدل وكيل عمل على انتاش شاجر لي هذا الشهر ولا الراعي كذلك المستاجر الراعي على ان يرعى هذا الشهر ولا الحاضن كذلك ولا السنسار كيف نسميها اللي... بداعي بل دلال كلهم ما هو حول أن نسميها ما هو حول أن نعرفها ما هو حول أن نسموه حول أن يكون يحرق بها يحرق بها ها وتصح إن أفرد العمل معرفة إذا أفرد العمل وما ذكر له المدة وعرف العمل فإذن تصحى الإيجابة تسأيرتك على أن تخيط لي هذا الثوب خياط قطري والسعودي والأحجازي نعم نعم هذا ما أنت لحمد أني قبل هذا لك أنت ابنان <سؤال> <سؤال> ها تعال صلاه يا بابسلك منها في مجتمع من عسل العمل معرفه الا فيها لا بيته يا لي الاربعه لا هي لعبت عندك وناش مع المده ولو ما هم معرفه لابد من ذكر العمل وذكر المدته ايضا يذكران معن يعني الا فيها يذكران معن المدة والعمل عندنا ما هو العمل وتعرف له وتعرف له حين اقول على خيط لهذا لكن فيها لا بد ديت قال اربعه ديال الخصومه والراعي ويذكر وال... العمل ولد والمده قالها صح لا صحه رجع معا وهو فيهما يضمنهما قبضه اه كنتوا بتناقشوا يعني الشيكات هذي الصحيحه ولا الفاسده يضمن ما قدره كده وضعنا الوضع الشيكات نحن بالاجير المشترك سواء صحيحه ولا فاسده يضمن أي. ولو جاهلا لو جاهل لا قدر ما هو داري طلع انطرحها في مكانه طلع و... انطرحها في السياره وهو توكل بها يقولوني حكمة حكم القاضي هل لا جاهل للتقصير ها هل لا جاهل للتقصير ها يقولونه جاهل لأنه قبل ها نقدي مثلا بالحين سرح الغنم هذه يبين غنم بعد ال سواء هي صحيحة فمن حين يسوق الغنم هلا سكبها يضم له الغنم يبين غنم ولا جاهل نفتح سماه لا شيء جاهل القصد نفس لا قال يضمنه ما ابي يظه جاهل القصد اه من الغالب ما عليها صاعده الغنم ده اطلفت ما يلزم شيء يا حول هنا على رب ايها الناس على الدرهينوا من الموت خلاص اللي حاصره دو كان وانا ضربته خايف من دو الموت هلا ابدا ما بدنا انا عندي بس اذا ما يعني بها وقت بقى يصبر انه يرجع فيه يرزمهي نعم واحد. واحد حريق ولا شيء مقبل ولا اي شيء من الامره دي هي وهرب خلاص ولا <تصفيق> <تصفيق> <اندر> واحد انذ <بيحر. تصفيق> او بسبب اميال مالكي ولا كان لا وقع تلف بسببش امر من المال اذا هو بسببات اذا ما يضمن بل نيات له ان مكسور والله شيء قال عف ارجاع الله الان اتفق ما يضمن او شحنا فاحشاً والله شحن والشحن فاحش لمال لازم منه له والله ينفجر والله ابلش لهم معه هو والله ها ولا بالعمل هذا الاجر المشترك قال بسبب قال, قال, قال لا يضمن الا من غالب والله الا من غالب او بسبب الميل ما ما يضمن كاربون جامس الله هذه هو سبب من الله لا <تصفيق> <من> المالك قال مثل <تصفيق> الان المكسور هذا اجرني على ان احمل هذا الان حملته لا هذا اكتثر اصطب ما في ما اظن وهو بده مشكوك من قبل <تصفيق> عندنا اجين مشترك ما اخذ ولا هب ايش انها ولا شي وقد شحنها واحكمها ما بلا شليتها الاحين تكسرت بسبب الشد ولا بسبب ايضا ما اعظم لديها الحال ايضا زبا من المعرفة ولا هلو اقلاه بالعمل اليش اديه علي اجير مشترى ما هو بلايش بمضي المدت اه, آه. العين لها ولح ان يحبس العين لما يسلم قدالنا حتى الفرساي سبرها وما بغي سلمها فرسا الله بعد ما يسلم الاجاره لا هذه لا تقول انها غاصب بيتي الحال ما بيعقب له ثمن ها ما قلتها ساعه ما اجا دي يعني كه ما انا <تصفيق> والضمان بحاله هذا الضمان باقي ايوه Concarn... لا لو كنتم ما ما بس ها ايوه لو لا هذا طمانه يا خالد والله ضمان الايجار لو حينه وشو ذا يا ام شكاب لا احنا على عمل بس ما له يحجز شيء ولا يسوي ويستحق الاجره بالماضي ولا يستحق الاجره بالعمل ولا يحبس الحاجة هذه عمل فيها لا ما هي يسلموا لها الإيجارة والضمان بحاله هذا ضمان إيجارة ولا تسقط إن ضمنه مصموعا أو محمولة قال تسقط الإيجارة إذا ضمنه يعني أفرض أنك كسر شيء ولا سوار تسبره وارقع كسر وارقع ضمنه فإذا ما يسقط إيجارة إيجارة فيه هذا يا رجل هذا يا سلطان لان ولا تطلع على قيمه هذا حمل حاجه من بلاد ولا ما بلا توصل لي وضيعها والله اذا اذا بمنهل المستاجر في لها الاجاره حق النقل ويضمن هذا يعني اول ما يبري هدابه وهذا قوا على الارض هذا كان من ليها مشايئه على ان طالب ذلك ان ابنه جبريه ها هاي الله ولا استخدمناه على سبع ناس وعشر قال بشر اذا ضمنه مصنوعا او محمولا اما اذا ضمنه بغير قبل ذيك قبل يعني حسب قيمته قبل اصنعه ولا قبل حمله اذا ما على الشيء يعني ما تطابق ولا بدلا قد ادى تلفون يصلح صلحه بعد الصلاح قيمته عجرة وقبله كان ما قيمته إلا ثمانية وارجع أتلفه فإذا ما عيرزم له إيجابة وانضم نهب العشرة يلزم لها الإيجابة قال اشتي قيمته عجرة هل الصالح بعد ما سبرت أنت إذن يلزم لها الإيجابة ابدا ما ابيي حقك ثمنه هذا هذا بعضا من بحر ان شاء من سعده امانه اه بس كم قيمته في قيمه في بحر تاكد بعد قيمه فاذا دفعت قيمه هنا في بحر لا يخصم لك حقك حق, حق ال الحمد لله بكم ما هو لو هو بزياده على آه. وعليه ارجو يا سيري يسير النقص بصناعته يعني عرش يعني عادي يا بسبب عمل ايته اقل يضمن العرش يعني عليه الامر لا قداه قداه وجنا كثيره ما ادا الثواب اذا صلحه في فصله ورجعك فيها قد فيه ايضا يلا زمن الارش ارشد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الكثير يخير المالك بينه وبين القيمه اما اذا جاء الاش كثير يخير المالك بين ان ياخذه هي. بينه وبين الارش والله ياخذه يأخذ قيمته بس ولا ارشد الصرايه عن المعتاد اذا مثلا من بسيط راجع الدكتور بعد عمليه ورجع يا بها سرت العمليه دهو جراحه وكبرته يا الله لا ما ان احتاج قطع ولا احتاج كده فاذا ما يرزم. لكنه بصير يجراي على شيء المعتاد ما راح يعداه ما يلاه يعداله وهو بصي والذاهب في الحمام بحسب العرف يعني يكون كدوه دكتور كدوه بصير أهو بلاء واسبروا ما رشاه ولاهو ماهو دعنا ما مرحلوا بقبول ايه اشتقيوا قبه بصير اذي قبه اقول اشهاده انه كدوه بصير والذاهب في الحمام بحسب العرف حسب ما العرف في الضمان بالنسبه له هذا وانا ادوان في الحمام نفسه طابل بابا خان ها حسب حسب حسب ما <تصفيق> اه صح الاشياء العاديه بيضمنوها هذا بعد بالله اشياء تمين هو ما له دخل كان ترح حاج هنا تضرح فل اه ال... ال... ابن عبد اه والله جواراتنا والحمام يقبلوا هني يقبلوا في الحمام عرف الناس حد يروح ثمين برعم الحمام ولا هذا سرقوا على الشيثه مين بيوصل في الحمام مالي دخل منك اذا بعت فيها والله لاين بالله هو ها هو والله <سؤال> انا يا نعم